ذكر بعض التعريف الضرورية ومن ثم نبدأ بالحديث عن الأصل الأول فلقد ذكرنا لكم أصولاً ستة طبعاً هذه الأصول تبنى عليها قواعد أخرى فالقواعد تبنى أيضاً على أصول فالذي سنراه إن شاء الله من هذه الأصول الستة التي ذكرناها أن العقيدة لا تبنى إلا على النقول الثابتة وثم الأصل الثاني أن تلك النقول الثابتة لا تفهم إلا على ضوء فهم سلف هذه الأمة والثالث أن العقل الصريح لا يخالف أبدا النقل الصحيح والأمر الرابع هو رفض سلف هذه الأمة لتأويل النقول والأصل الخامس هو مراعاة طرق الاستدلال بالنقول والأصل السادس هو استذل بالنقول ثم اعتقل فما سنأتي على تعريفه هو أمور ثلاثة تعريف العقيدة ثم التعريف بالسلف ثم التعريف بأهل السنة والجماعة فالعقيدة في اللغة مأخوذة من العقد والعقد هو الربط والإحكام والإبرام والشد والتوثق كل هذه أمور ترادف معنى العقد حتى إنك تستعمل هذا في كلامك تقول عقدت الحبل أي ربطته أبرمته وشددته وثقته فهم هذه كلها أمور ليست ليست متبائنة فيما بينها والعقد يقابل الحل كما هو معروف لذلك يسمى أهل الضلال من في العقيدة شو يسمون أهل إن حلال أهل الإنحلال إنه حلت عقيدتهم حل ذلك الأمر الذي كان ينبغي أن يربطوه ويعقدوا عليه قلوبهم الحل حتى في الفقه إذا قال لك قائل عرف النكاح إيش تقوله هو عقد يبيح يبيح الوطع سال لا لا عقد يقتضي إباحة الوطع عرف الطلاق حل عقدة النكاح لا حل فهذا يدل على أن أين كنا نعم في بيان معنى العقد هو الربط والإحكام والتوثق والشد والإبرام والتماسك كل هذه الألفاظ قلنا غير متبينة ويقابلها الحل فمن أمثلة أو من الأمثلة الواردة في الكتاب كتاب الله عز وجل ويتدل على أن العقد هو الشد والربط والإبرام قوله عز وجل ولا تعزم عقدة النكاح أي لا تنو ولا تباشر عقد النكاح أثناء عدة المرأة من وفاة لأن هذه الآية نزلت في المرأة المعتدّة من وفاة، وكذلك قول عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقال عز وجل وهو يفرق لنا بين يمين اللغو وبين يمين اليمين المنعقة. شوف كلمة المنعقة، فيه شيء عقد. فهم وهذا هذا من البلاغة لأن العقد لا يأتي إلا عن طبخ. طال الشيء تتركه يطبخ فين عقد شفت أن الشيء الذي تعقده ينعقد ك العقد لا تأتي هكذا يعني تأتي بمزاولتها بمباشرتها بالتأمل فيها شيء يطبخ في القلب وينعقد ويقابل حتى في الفقه يقابل العقد شفاح شوف النكاح عقد طبخته واطلته في طبخه وثقته بالشهود وثقته بالولي وثقته بالمهر وثقته بالرضا يعني شيء راه مطبوخ جيدا بس شوف الزنا سفاح شيء يسيل هكذا ليس ليس بمعقود قلنا في اليمين المنعقدة ويمين اللغو يمين اللغو هكذا شيء يسيل يطلقه الانسان من كلام من من لسانه لكن ثم الله اليمين تلك اليمين التي ينويها الإنسان وتطبخ في قلبه جيدا اليمين المنعقدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أي ربطتم عليه اليمين شيء تنويه هذا اشتقاق كلمة العقيدة فإذا العقيدة ما هي طبعا من حيث اللغة هي العقيد. العقيدة هو الشيء أو الحكم الذي يربط الإنسان عليه قلبه الذي لا يقبل الشك لا يقبل الشك سواء طبعا كانت تلك العقيدة صحيحة أو باطلة الشيء الذي يعتقد الإنسان ويربط عليه القلب فلا يشك فيه نسميه عقيدة ولو كانت عقيدة باطلة كما نقول عقيدة اليهود عقيدة النصارى فهم؟ هذه في بالفرق بين الميلة في الفرق بين النحل عقيدة الأشعر، العقيدة الع العقيدة المعتزلة وعقيدة أهل السنة وفي الاصطلاح في الاصطلاح فالعقيدة الإسلامية هي الإيمان لاحظ الجازم الإيمان الجازم الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته لاحظ الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وأولوهيته وأسمائه وصفاته يعني لابد من تعريف جامع لكل مسائل العقيدة زر وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر والقدر ولما كانت هذه الأمور ستة أصول إيمان فيها فروع داخلة فيها ما شن نقوله وسائر أمور الغيب وسائر أمور الغيب الثابتة وسائر أمور الغيب الثابتة إذن بماذا تثبت؟ سنرى في الأصل الأول فهم وسائر أمور الغيب الثابتة والسلامات و. العقيدة الإسلامية هذا تعريف العقيدة الإسلامية العقيدة الإسلامية إذا أطرقت فلا يراد منها إلا عقيدة أهل السنة والجماعة هذا معنى العقيدة الإسلامية ليست لدينا عقيدة أخرى سوى عقيدة أهل السنة والجماعة فهم؟ وتلك العقيدة هي الإسلام الإسلام الذي أرسل الله به رسله وحمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد من بعده وكان عليه خير هذه الأمة هذا الاعتقاد في الله في هذه الأمور نتبعهم في كل شيء اعتقدوا في هذه الأمور كيف اعتقدتم في الله نعتقد كيف اعتقدتم في رسوله نعتقد ونتبعهم في هذا الأمر وهو الاعتقاد الذي ثبتت له العصمة وللعقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة أسماء, أسماء أخرى سماها بها كثير من المصنفين من أهل من أو من سلف يعني نستطيع أن نقول من سلف هذه الأمة سواء قبل أن يشتهر التدوين أو بعد ما اشتهر التدوين فمن أسمائها التوحيد ومن أسمائها الإيمان ناحت صيب التوحيد تقولي ألفه من خزيمة التوحيد من خزيمة تأكيد تشوف توحيد تقول غير توحيد الألوهية لا فهو عقده وجملة مباحثه في اسماء الله وصفاته مفهوم لنا التوحيد ابن خزيمة. عندك اسم آخر الإيمان كالإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لبني منده والإيمان لبني إيمان تاع لابن أبي خيثمة الإيمان لابن أبي خيثمة هذه كتب معروفة إيمان ابن أبي شيبة إيمان لبني منده الإيمان تاع لابن أبي خيثمة وغيرها زيد من أسمائها أيضا السنة السنة لإمام أحمد بن نصر المروزي سنة لإمام عبد الله الإمام أحمد بن حمبل كثير السنة لابن أبي عاصم شرح أصول أهل السنة فهم أصول أهل السنة. هذه الكلمات السنة هنا المقصود بها ليست تلك الأمور التي تقابل الفرض. والو... بل السنة هنا أي العقيدة عقيدة أهل السنة الجماهير من أسمائها أيضا الشريعة الشريعة كالشريعة للإمام الأجر رحمه الله يسمونها الشريعة ويقصدون بها العقيدة أيضا من أسمائها أيضا الفقه الأكبر الفقه الأكبر من سماه بهذا الاسم أبو أبو حنيفة رحمه الله سماها الفقه الأكبر لماذا لأن هي أعظم شيء ولا يصح فقهك الأصغر من أحكام عملية إذا كان فقهك الأكبر منحرفا ومن الأسماء التي شاعت بعد ذلك إما فرضت على أهل السنة وإما لأنهم يعنون بها معنا صحيحا ضيقا وهو أصول الدين أصول الدين وهذه كلمة أصول الدين في الحقيقة كلمة محتملة للصواب ومحتملة للخطأ فمتى أطلقها أهل السنة فهم يريدون بها إن شاء الله الصواب ومتى أطلقها غيرهم فهؤلاء يريدون بها أو يكتنفها كثير من الخطأ كما بيناه أظن تكلمنا عن هذه القضية أصول الدين فأصول الدين يقصدون أصول الإيمان ولا شك أن الإيمان له أصول وله فروع أصول الدين يعني المسائل التي إذا خالفك فيها أحد من الناس خرج عن الجادة وخرج عن الحق هذه أشهر إطلاقات أهل السنة على العقيدة وأما تعريف السلف عقيدة السلف العقيدة أنت السلف فالسلف في اللغة أيضا لا بد من معرفة شو معناها السلف فالسلف في اللغة هو كل ما مضى وسبق وتقدم كل ما مضى وسبق وتقدم ومنه قولنا مثلا الليلة السالفة ليلة السالف السالف مادي واضح ومنه قيل للجماعة المتقدمين ولو كانوا على سواء كانوا على خير أو على شر سواء كانوا على خير سموهم سالف كل ما سبقنا من الناس فهم سالف كما قال عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ايه كيف جعلهم الله قال فجعلناهم سلفا شيء سابق يأتي به الناس جعلهم عض لمن يأتي بعدهم سلفا ومثلا للآخرين سلفا ومثلا للآخرين وكل شيء تسبقه حتى في المعاملات الفقهية في المعاملات تسميه سلف باب اسمه باب السلام والسلام ولا السلف صح السلف احنا عندنا اليوم في الدارج السلف وش سلف سلف قرض لا لا كنت هذا في الفقه لا في الفقه السلف والسلم هو أن تشتري من إنسان شيئا موصوفا في الذمة يعني هو يصفه لك قال أريد أن أشتري منك هذا النوع من الصناعة مثلا هذا الشيء يصفه لك أو يعطيك مثال عنه قلت مثل هذا السلف تعطيه المال تسبق له المال في المجلس لابد هذا شرط السلم يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نزلت وين في السلم فسبق له المال لذلك سميه شو سلم لأنك تسلمه الرأس رأس المال في المجلس أو سلف لأنك تسبق له رأس المال سبق له رأس المال إلى أجل المعلوم وبقدر المعلوم وغير ذلك بشروطه إذن معنى السلف هو الشيء الذي سبقك وفي الاصطلاح في اصطلاح علمائنا فاذا اطلق السلف فيراد منه اهل القرون المفضلة اهل القرون المفضلة وبعضهم يطلقه على الصحابة دون غيرهم بعضهم يطلق على الصحابة دون غيرهم والصواب أن يطلق على الصحابة فقط يطلق على الصحابة وتابعيهم يطلق على الصحابة وتابعيهم وأتباع تابعيهم فكل هؤلاء من أهل القرون المفضل الثلاثة من الأئمة المشهود لهم من كانوا من الأئمة المشهود لهم بالخيرية فهؤلاء هم سلفوا هذه الأمة ولما كانوا على خير سموا بالسلف الصالح وليس بالسلف الطالح لما كانوا على خير سموا بالسلف الصالح ولا بد لمعرفة السلف الصالح من تحديدين اثنين يخص واحد ما هوش من السلف الصالح يصير من السلف في اللغة لا بد من تحديدين وضابطين للسلف الصالح التحديد الاول تحديد زمني والتحديد الثاني تحديد منهجي وعيد ضابطان وتحديدان لمفهوم السلف الصالح التحديد الاول والضابط الاول ضابط زمني والضابط الثاني ضابط منهجي مفهوم. فالضابط الزمني معروف فهم من كان في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واتباعهم واتباع تابعهم عصر الصحابة والتابعين وإتباع التابعين وسنأتي طبعا على بيان ضرورة اتباع منهج هؤلاء في كل شيء سنأتي في ذكر في ذكر الأصل الثاني وهو لا بد من فهم هذه النقول على ضوء فهم سلف الصالح نبين ثم أكثر لماذا ضرورة لماذا لا بد من ذلك فهؤلاء شهد لهم الله سبحانه وتعالى ورسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهم خير الناس ورضي عنهم إخلاص إذن فلابد أن يكونوا من أهل القرون الثلاثة الأولى من أهل القرون الثلاثة الأولى على مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأتباعهم لماذا؟ لأن هناك رواية عن بعض العلماء كالزهري وغيرهم وغيره ذهب إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرن ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم داخل الصحابة فقط. هنالك بعض العلماء يقول السلف غير الصحابة داخل الصحابة فقط القرون الثلاثة يعني كبار الصحابة ثم والطبقة الوسطى من الصحابة والطبقة الصغرى من الصغار الصحابة. قال كذوهم خير الناس قرن ثم الذين لونهم ثم الذين يلونهم. ولكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء الذي عليه جمهور العلماء حتى لم يعد معروفا غير هذا هو أن المقصود بالصحابة والقرون المفضلة الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباعوا تابعيهم وتراهم يصنفون على ضوء هذا التقسيم كتبهم مثلا كالذي قرأ مثلا في الكتب العقائد ولا في كتب التراجب ولا في كتب الجرح والتعديل يأتيك على هذا النمط يمشي على هذا النمط هذا التحديد الزمني الأول لابد أن يكون من أهل القرون المفضلة أهل القرون ثلاثة المف التحديد الثاني التحديد المنهجي التحديد المنهجي لأنه ربما كان في عصر الصحابة أو في عصر التابعين أو في عصر أتباعهم شخص لكنه لا نعده من السلف الصالح ولا نتبعه ولا وزن لمخالفته لماذا؟ لأنه لم يتبعوا في منهجهم منهج التلقي منهج التلقي لذلك التحديد المنهجي هو موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك فكل من وافق فكل من وافق الكتاب والسنة على الظوء ما فهمه الصحابة رضو الله تعالى عليهم فهذا اذا كان من اهل قرون فضاء من السلف يعني واحد من التابعين لكن لم يسر على منهج الصحابة رضو الله تعالى عليهم في فهم الكتاب والسنة هل هذا من السلف قالوا لا هو من السلف لغة آه من السلف لغة فرعون من السلف لغة عملكم فرعون في لغة من السلف إيه سبقنا ولا ما سبقنا بالصح ليس من السلف اصطلاحا السلف سلف الصالح في الاصطلاح من توفر فيهم شرقا توفر فيهم وجودهم في تلك القرون المفضلة زد واتبعوا الكتاب والسنة على ضوء فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لذلك ليأتيك قائل ويورد عليك شبهة قل كيف تلزموننا باتباع هؤلاء وقد وجد في عصرهم الخوارج وجد في عصرهم القدرية وجد في عصرهم المعتزلة وغير ذلك نفهم؟ نقول نعم هؤلاء توفر فيهم في هؤلاء القرون الثلاثة الأولى لكن ناقصهم وشنوه التحديد المنهج ضابط المنهج ليس عليه وإمام السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام السلف ليس لديهم إمام غير هذا الإمام رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك سترون إن شاء الله في أصول الدعوة هو أن من خصائص أهل السنة شو شويا جاء استمرارية والشمول عند كذلك الأصالة يعني ما من فرقة ما من جماعة إلا وهي مبتورة تمشي معها تمشي تمشي تحب تبع من أين جاءوا بقولهم تبع ثم بك الإرسال هنا انقاطع بك الارسال عند واصل بن عطاء من اين اخذ واصل بن عطاء ما ادري تمشي تمشي تواصل هنا مكاشم مكاشم من بعد زي تمشي هنا مثلا في طائفة اخرى وخاصة اذا كانوا اهل قرن مئة رابعة في المئة الرابعة يحبس الاستدلال هنا هو من قبل مكاش لكن شوف ما من مذهب تأخذه من عقيدة السلف الصالح تمشي وترى جماعة قالوا من بذلك من عصر أتبع التابعين أتبع التابعين أخذه من التابعين والتابعون أخذه من الصحابة فهم. والصحابة تسلم لهم فهمهم لا شك لا أنهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا إمامهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام تعريف أهل السنة بعدما عرفنا العقيدة بعدما عرفنا السلف نعرف بأهل السنة والجماعة أما السنة فمعروفة في اللغة وهي الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة ومنه لتتبعن سنن من قبلكم ومن سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة إذن السنة في اللغة تطلق على الطريقة سواء كانت محمودة أو كانت مذمومة وفي الاصطلاح شوف لا تست شو pist説 اطلاح استلاح اهل العقائد الذين يبحثون في العقائد لما نقول لك الاصطلاح الالف واللام هذه للعهد في اصطلاح اهل العقيدة لو كاننا في الاصول نقول في الاصطلاح معناتها في الأصول. قلنا في الفقه في الاصطلاح الفقهي في اخر ففي الاصطلاح الفقهي السنة تقابل الفرد مفهوم لنا عند الاصوليين عند اهل عند الاصول السنة هي ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من قول او فعل وتقرير تقرير إيش ندينا بالسنة الخلوية والخلقية ولا لا الأصول لا يبحث فيها إيش ندينا تقول لي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمشي صعدا ولا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام له نعلان له مقوبالان ولا كان ما يعمل به الشيء الأصول يريد هذه قول فعل تقرير ما يترتب عليه حكم هذا الأصول أما المحدثون فهم يقولون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او سنة خلقية او خلقيه. ترى المحدثين اوسع من ذلك لا. اهل العقائد اهل السنة لديهم يقول لك هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه هي السنة. ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام واصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا وتقريرا هل ندخل الصفه الخلوقيه والخلقيه تحت علاقه ولا لا سهله اذا شوف يختلف السنة تختلف من فن الى اخر من فن الى اخر والجماعة الجماعة ماخوذه بين تعريف الاصطلاح والعالم وهنا واضح هنا في باب لما عرفنا هذا واضح هنا في قلنا سنة شهير طريق وهنا ما كان عليه وصلنا لاحظ؟ هنا يواضح على العلاقة العلاقة غالبا يكون التعريف اللغوي مع التعريف الاصطناحي متماسكين وإلا لا يستطيعون تقريب الأفهام إلى السامع يعطيك بشيء عام خاصة في التعريف اللغوي يكون عام ثم يخص في التعريف الاصطناحي مثال الفقه ضربنا مثال الفقه في اللغة الفهم فهم اي شيء فهم العقيدة لكن في الاصطلاح الاصطلاح فوقها الفقه لا هو معرفة الاحكام العملية المستنبضة من ادلتها التفصيل يخص غالبا العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي هي الخصوص يكون اخص من التعريف اللغوي مفهوم كما زعم قولوا اللغة, اللغة أمس تشمل 12 علم صح من بين علوم اللغة كين علم اللغة شوف علم اللغة المقصود به هنا علم المفردات فاهم علم المفردات دائما غالبا ان التعريف الاصطلاحي يكون اخص لماذا اصطلاح وش معنات اصطلاح شوف لما تجي اعطيني تشوف لما اقول لك انا افتعل ما بعرفش اني نكتب صح معليش افتعل اه اقولها هذه الصبورة في الجدر فيها مرض اسمه الجدري نسأل الله لنا ولا الشفاء شكش دائرة افتعل افتعل هي مباشرة الفعل عمدا هاي الافتعال ولا لا تلاحظ تلاحظ بلكين مباشرة الفعل عن عمد وقصد صح الان الانسان صبر صبر عادي صبر لكن استبر تكلف هذا الصبر، تكلفه وتجشمه وقصده، مفهوم؟ منين جاء الطاء؟ العلماء عندهم قاعدة في اللغة أن التاء الافتعال تغير إلى طاء إذا سبقت بصاد أو ضاد أو طاء حروف ثلاثة: الصاد والضاد والطاء والظاء حروف الاطباء الأربعة. مثلا طالع واحد كي يباشر طلوعها، ماذا تقول؟ اطلع، لا حد اطلع, اطلع التاء غيرت طاء، لماذا؟ ما يمكن ما يمكن الانتقال من طاء إلى التاء اطلع، مشكلة تمرد فهم واستبر ما تقدرش، وش يجب أن نفعله؟ نبدل التاء ط حروف الابدال اصطبر الان الصلح قصدنا الصلح قول انا انت نتصالحوا على شيء نتفق عليه باللي كي تسمعني نقول كذا فمعناه كذا كي تسمعني نقول كذا معناه كذا فهم قال صلح كأنه كلمة سر بيننا كي تسمعني نقول كذا معناتها كذا صح إيه. انت صالحتني على اذا فقد استالحنا استالحنا لكن لا يمكن النطق بالتاء هنا شو لازم ديره طالحنا. اذا فالشيء الذي استالح عليه اهل اللغة اهل الفقه اهل الاصول اهل الحديث على شيء يعني بيناتهم اجتمع لذلك يقول كلام مشاحة في الاستلاح احنا ادرنا هذا شيء بشيء انت صالح ادرنا مشاكل على جلس استلاح ان يسميه المهم العبرة تكون بالمعنى العام متفقون عليهم ف فالسنة رأينا معناها في اللغة وفي الاصطلاح ثم الجماعة ففي اللغة هي الضم الجماعة هي الضم والتقريب بين شيئين ضم الشيئين أو تقريبهما وضدها الفرقة, وضدها الفرقة وتطلق الجماعة على العدد الكثير الذين أمرهم واحد الجماعة العدد الكثير الذين امرهم واحد كما ترون ذلك في معجم مقاييس اللغة ابن فارس في لسان العرب في القاموس المحيط الفيروس ابادي كلهم يقولوا هذا الجماعة هي الضم والتقريب بين شيئين وتطلق على الجماعة العدد الكثير الذي يجمعهم امر واحد وفي الاصطلاح في الاصطلاح طبعا لا نريد ان نخوض في بحر خضم لأن هناك خمس أقوال للعلماء في ذلك فالصواب التعريف الجامع للجماعة هو أننا نقول عندما تلفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلمة الجماعة ما الذي قصده ما الذي قصده عليه الصلاة والسلام فيقول العلماء وهذا قول عمر بن عبد العزيز كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والحلية بن عيم والشريعة للأجوري فنقلوه عن عمر بن عبد العزيز وغيره أن الجماعة هي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم ومن تابعهم والتابعون لهم ومن تابعهم الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة شو تفهم ان المقصود بالجماعة هم السلف الصالح اجتمعوا على الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا فنلاحظ كلمة الجماعة لا تبتعد عن السلف الصالح لماذا هذا؟ لان هناك تعريفات اخرى للجماعة فمنهم من يقول الجماعة هم اهل العلم اهل العلم كما يقول بخاري هكذا في صحته والجماعه هم اهل العلم بعضهم يخص اهل العلم اي اهل الحديث الذين يتبعون الحديث مش العلم هكذا من عقله اهل الحديث الذين يتبعون احنا نقوله احنا نقوله فهؤلاء جزء من الجماعه يعني اتبعوا الجماعة العلماء العالم لو لم يتبع سلف هذه الأمة هل هو من الجماعة قولوا لا خرج عن الجماعة مفهوم لازم يكون هذا العالم موافق لما ما عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تابعهم بإحسان في معرفة الكتاب والسنة وإلا لو كان هذا العالم مخالف لهم فيما ذهب إليه فهذا لم يجتمع معهم إذن فلنجعل الجماعة هي الصحابة رضوا الله عن عليهم والتابعون لهم بإحسان ومن تابعهم أيضا بإحسان وهذا أيضا يذكره الخاطب البغدادي عن الإمام مالك أن الجماعة هم الصحابة لماذا عندما قال رسول الله عليه الله والسلام وسلم الجماعة فيقصد الجماعة التي كانت بين كانوا بين ظهرانيه فهم كانوا أما الذين يقولون إن الجماعة هم السواد الأعظم الذي اجتمع على على على حاكم جماعة السواد الأعظم الذين اجتمع على. يقولون نعم صواب لكن بشرط إذا كانوا على وفقي مذهب الصحابة ومن تبعهم بإحسان فهم هاي الجماعة وإلا نلجأ إلى قول ابن شعود الجماعة هي أن تكون على الحق ولو وحدك ولو وحدك فهم تو الجماعة إذا كنت على الحق ولو وحدك ونتمستك بما كان عليه الأولون فأنت هو الجماعة في فالجماعة لا تتعدى ولا تعدوا معنى السلف الصالح أول أصل نتدرسه من أصول التلقي والاستدلال لأنه سبق أن بيننا أن الأصول نوعان أصول الاعتقاد نوعا أصول في التلقي والاستدلال وأصول في الإيمان في الاعتقاد ما الذي سنعتقده أول شيء تبنى العقيدة على النقول الثابتة من أصولنا أن العقيدة تبنى على النقول الثابتة والمقصود بالنقول الثابتة الكتاب والسنة والإجماع الصحيح الكتاب والسنة والإجماع الصحيح وسنرى إن شاء الله في الأصل الثاني كيف نقف على إجماع الأولين لأنه بتعرف مسألة العلو علو الله على خلقه أجمع عليها الصحابة جيب لي واحد من الصحابة قال إن استوى على عرشه بمعنى على, على عرشه دون مباين خلقه عندك نص في هذا و... وجمعت آراء الصحابة سنرى ما المقصود باجماع الصحابة سكوتهم عن النص عن معنى النص هذا اجماع سكوتهم عن النص أفادنا عندنا نص في صفة سكوتهم عنها وإمرارهم لها كما جاءت بمعنيه وألفاظه هذا منهم اجماع على أن المقصود هو معناها الذي يتبادر إلى الذهن فالسنة أو الكتاب والسنة والإجماع الصحي تأخذ العقيدة الإسلامية من هذه من هذه الأصول الثلاثة ذلك لأن هذه الأمور الثلاثة هي العصمة هي العصمة هي الوحي وصفها الله عز وجل في كتابه بأنها هدى هي الهدى وهي النور يترك النور والشفاء سماه الحجة سماه البرهان السلطان كيف إنسان يمكنه أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكرر دائما يردد على مسامع الناس ألا إن أصدق الحديث كلام الله في روايات إن ألا إن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن فتبنى العقيدة على أحسن الحديث تبنى العقيدة على خير الهدى تبنى العقيدة على الوحي وعلى العصم مفهوم ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن أكثر الأصول التي سننقلها ننقلها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه من أحسن من قعد وأصل لمذهب السلف يعني إنسان أتى بقواعد وضرر لمنهج السلف يقول وهذا الكلام تجدونه في الجزء العشرين وهو مهم في الجزء العشرين في الصفحة الرابعة والستين بعد المئة مئة وربعة وستين يقول فدين المسلمين فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة وما اتفقت عليه الأمة إذن الكتاب والسنة والإجمال قال فهذه الثلاثة هي أصول معصومة شوف كلامه أصول معصومة لا يأتيها الباطن من بينها دي لا نخل فيها مستحيل أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ردوه إلى الله والرسول كما يقول ابن قيم رحمه الله لو لم يكن في الكتاب والسنة ما يزيل الخلاف تعالى الأمة لما أمرنا الله بالرجوع إليها ولا لا عاشي أمرنا الله عز وجل أن نرد إلى شيء ما ينسبوش حكمة لابد أن نجده علمها من عالم وجهل من, جهيل من جهيلة قال ردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم وليس لأحد هنا تبدأ أهمية كلامه وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته والله هذا كلام رائع يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. أبدا لا تجعل شخص يدعو إلى طريقة تؤلي وتعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني احتاب بورش الضيق مستثنى بورش الضيق إذا خالف عمر بن الخطاب بورش الضيق إذا خالف علي بن أبي طالب أو خالف لا يمكننا أن نجعل أبو بورش له طريقة وحده وحدة إذا اتفق معه وغيره هنا صح نأخذ لكن وحده ربما وخالفه غيره أن لك أن تعرف أن هذا محق وهذا مبطل إذا أنت لزات في شيء فارضوه إلى الله ورسول تكون ندعو دايما إلى طريقت الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نعادي علي عليه ونودع عليه قال ولا ينصب لهم كلاما يوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني واحد كان قال هذا في الصدر الأول تعال الإسلام لا نستبعده كن صيب واحد بهذا القوة بهذا التشبث في وقت عرف بتكالب أهل البدع كلهم كلهم على أهل السنة يعني هذا العصر الذي نعيشه في بعض البيئة بيئة ابن تيمية كانت أشد كانت أشد فابن تيمية رحمه الله تعالى معروف معروف أنه عالم من أهل البدع ما لم يعاني منه عالم آخر فقال غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة أنا دو الشاهد وما اجتمعت عليه الأمة قال بل هذا من فعل أهل البدع شوف من فعل, من فعل أهل البدع لماذا خالفك في أصل الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما شخص أو كلام يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة شوف فرق بين أهل السنة وغيره أهل السنة يدعو إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم العقيدة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه يجتمعت عليه أصحابه ويعادي ويوالي عليها لا كلام غيره من القواعد المتفرعة عن هذا الأصل من القواعد المتفرعة عن هذا الأصل لا عرفنا الأصل ماشي القاعدة الأولى لا يحتج بقول أحد ولو كان من أهل السنة على تثبيت معتقد ما قول أحد على تثبيت معتقد ما أن أراك تعتقد شيئا فأسألك تقول قاله فلان العقيدة لا تأخذ من قول فلان ولا قول إلا تأخذ من نص من كتاب الله من نص من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أجمع عليه السلف أما هك أحاد السلف فلا سبحان الله السلف سلف لكوننا نتحدث عنهم أحادهم لا تؤخذ من كلامهم عقيدة لماذا لماذا لأن كلامه ليس كتابا وليس سنة ولا ولم يتفق معه ولم يوافق على ذلك غيره مفهوم لم يوافقه لم تتفق عليه الأمة لم تتفق عليه الصحابة ولا التابعون تخرج قول أي إنسان بهذا كلامك ليس كتابا وليس سنة ولا مما أجمعت عليه الأمة ومن ثم ضلت الفرق ضلت الفرق المعروف ضلالها لماذا؟ لأنهم جعلوا اعتقادهم تبعا لمعين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا معتقدهم ناشئا عن غير رسول الله عليه الله والسلام وسلم وعن غير مجتمعة عليه الأم، فهذا يتبع قول واصل ابن عضّ، وهذا يتبع قول الجهم بن صفوان، وهذا يتبع قول أبي الحسن الأشعري، ورابع يتبع قول نافع بن الأزرق. وخامس إتبع قول أبي منصور الماتوريدي كلام بشر عادي ليس عليه ليس نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا مما أجمعت عليه الأمة طبعا هؤلاء قد ضلوا في الأصول فضلوا في جل المسائل نفهم لما ضلوا في الأصر هذا ضلوا في جملة كبيرة من المسائل بقيت لديهم جملة صحيحة وافقوا فيها آل السنة لكن جل المسائل خالفون فيها في مسائل الاعتقاد فتراهم يقولون أشياء ما ليس عليها نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من تجتمع عليها الأمة ماشي صح. ومن ضل عن هذا الأصل ومن ضل عن هذا الأصل في مسألة أو في بعض المسائل من ضل عن هذا الأصل يعني إنساء نسي هذا الأصل أو غفل عن هذا الأصل في مسألة ما أو مسألتين أو ثلاث تراه أخطأ تراه أخطأ في تلك المسألة لا بد يخطئ في تلك المسألة ولكن لا يكون بمنزلة الذين خالفوا الأصل جملة قلنا الذين يخالفون الأصل جملة فهؤلاء سيخطئون ويضلون في جل المسائل، لكن بعض أهل الخير، كثير بعض بعض أهل السنة، تراه يغفل عن هذا الأصل المهم في مسألة معينة أو جزئية، فيخطئ فيها ويضل، فيخطئ، لكن لم ينزله العلماء منزلة أولئك المبتدعة ولم ينزله العلماء منزلة أهل الأهواء، لأنه خالفهم في الأصل، أخطأ في تأصيلها في, في استصحاب هذا الأصل في هذا المسأل ولا شك أن هناك ثمة فرقا أن ثمة فرقا نعطيكم أمثلة في هذا طبعا لأنه خلاص خرجنا أهل البيدع بالأصل قلنا الذي يجعل معتقده منوطا بشفولان هذا أخطأ ولو كان من أهل السمة خلاص خرجنا أهل البيدع والفرق الضال الآن بقي بقيت هناك مسائل داخل أهل السنة والجماعة نأتي بفروع نأتي بأمثلة تفريع لأن التفريع لا بد منه حتى نفهم القضية بعض المسائل ترى بعض أهل السنة أخطأ فيها ولا نقول عنه مبتدعا ولا غير ذلك لماذا إذن أخطأ لأنه لم يستحضر هذا الأصل من جملة ذلك إثبات طبعا هنا الأمثلة الأمثلة إثباته نعطيك أمثلة على الفرق ما ما يمكن على شو قلت الخلاص خالفونا في جل المسائل عقيدة الأشعريه خالفونا في جل المسائل عقيدة معتزي خالفون في أكثر من ذلك فهم هذه لا لا لا أستطيع أعطيك أمثلة عنها لماذا لأنها غالب لكن الآن ندخل غمار أهل السنة كيف وهذا مهم لنا جدا قلت من الأمثلة إثبات بعض المحدثين أقول المحدثين لصفة الجلوس والقعود لله تعالى عن ترى بعض المحدثين أثبتوا صفة القعود والجلوس على العرش فمعتمدين أتمدوا في ذلك على على آثار باطلة هو الأصل لنواذا احنا اشترطنا أن تبنى العقيدة على الكتاب والسنة الصحيحة وعلى النقل الثابت للإجماع من ذلك أتمد على مراه الطبراني مثلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا قاعد على طبعا في قعد على الكرسي وقعد على العرش إذا قاعد على كرسيه إذا قعد على كرسيه لقاض للقضاء بين عباده شو هذا الحديث قاعد على كرسيه إذا إذا للقضاء, للقضاء للقضاء للقضاء عباده إني لم أجعل حكم علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم طبعا هذا حديث باطل كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة باطل موضوع من جملة ذلك أيضا من الأحاديث في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقام محمود نحن لاعلم شو ما المقام المحمود الشفاعة أهدك يقولك شو ما المقام المحمود الشفاعة يسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجده ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يفتح على أهد من قبله يبدأ يثني على الله ثناء عمرك ما تسمع عمرك ما تسمع فهنا يبدأ هذا المقام محمود في يأتي المولى تبارك وتعالى الفصل القاضى تحمسها ناء لكن بعض الآثار بعض الآثار الثابتة ورفعوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تصح وهو أنه يجلسه معه لاحق يجلسه معه على العرش فأثبتوا صفة الجلوس من هذا النص وقال الذهبي رحمه الله تعالى في العلو قال إنما هذا شيء نقل عن مجاهد لاحق مجاهد من تلاميذ بن عباس إذا أتاك التفسير عن فهو ما شاء الله مجاهد رحمه الله قال هذا قاله مجاهد ماشي هل يمكن إثبات هذه العقيدة من أجل قول مجاهد شفت التفريع حاد تقصير سهل يجيك سهل هل كلام مُجاهد نص من كلام الله لا هل هو سنة لا هل أجمع عليها الأمة يعني هل ينطبق فيها ذلك المسألة إذا قال قولا ولم يخالفه أحد هذه في صحابة أرض الله تعالى صار ولا لا هذه خاصة بالصحابة لكن هذا ليس من الصحابة فقول مجاهد هذا لا يؤخذ به ولا تبنى عليه عقيدة لماذا لأنه ليس كتابا وليس سنة وليس مما أجمع عليه السلف قال الذهبي وقد غلى بعض المحدثين فقال لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا أن الله يقعد الرسول عليه الصلاة والسلام معه على العرش واستفتاني حلف بالطلاق ثلاثا لا قلت له صدقت وبرقت يعني جعلها من أمور مسلمة قال غالى بعض المحدثين يقول الذهبي فأبصر أبصر حفظك الله من الهوى مع أنه يثبت أن فلان من أهل السنة من المحدثين حفظك الله من الهوى كيف آل الغلو بهذا المحدث كيف آل الغلو بهذا المحدث ماشي وبعضهم يذكر عن الدار قطني أنه قال أما حديث إقعاده على العرش معه فلا نجحده أمر الحديث على وجهه إذا ولا من العقيدة نحن نقول هذه وين أمره على وجهه وين في نصوص كتاب السنة شم كلام واحد قال لك أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده شوف التأصيل هنا رأه. طيب لكن نقل موصحه ولا تنكر أنه قاعد ولا تجحد أنه يقعده صلى الله عليه وسلم إذن أثبت صفة القعود والجلوس لله تبارك وتعالى بناء على أثى أو على أحاديث باطلة لا شك من بطرانة قال واهدي جيس مجاهد وش لا يبت بنى العقيدة على قول أحادي السلف لا تبنى زد من الأمثلة إثبات بعض الحنابلة بعض من الحنابل الحنابلة غولات الحنابلة لصفة الحد لصفة الحد حتى ألف في ذلك أبو محمد الدشتي كتابا سماه إثبات الحد إثبات الحد مفهوم؟ طبعا لا نريد أن نخوض على ماذا استدلوا غير ذلك لكن هذه الصفة لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة الله عز وجل قال الله أكبر أنتاء الله أكبر لا تدركه الأبصر ويدركوا الأبصار تحبس هنا لماذا أضيف شيئا من عندي مفهوم لماذا تلزمنا أن أعتقد بالحد أن الله محدود هل تكلم بها الصحابة الرضوان رضي الله عنهم أبدا لم ينبس أحد من الصحابة ببنت شفا في هذه الصفة إذا من أين أخذوا هذه الصف عن بعض الأئمة عن بعض الأئمة ويعزون إثبات الحد إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلأنه كما قال الدارمي، الدارمي الذي رضى على بشر المريشي وأبو بكر الخلال والهاروي هؤلاء نسبوا هذا القول إلى الإمام أحمد ونقلوه بهذا اللفظ له حد لا يعلمه إلا هو له حد لا يعلمه إلا هو فنقول لماذا غفلتم عن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى نفسه وهو يقرر ويرد على أهل البدع نحن نؤمن بالله عز وجل تبه لكلامه جزاك الله نحن نؤمن بالله عز وجل على عرشه كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف لماذا غفلتم عن هذا قالوا للإمام أحمد روايته نفهم رواية يثبت فيها الحد إذن ورواية ينفي فيها الحد ماشي ابن تيميا رحمه الله يقول في نقض التأسيس في نقض التأسيس في الجزء الأول صفحة 423 أن القول الأسد الأسد سديد أن لا يخوض المؤمن في هذه المسألة، أن لا يخوض المؤمن. فيها. لا إثبات ولا ولا نفي، ووجه الروايتين. رواية الإمام أحمد قال لك عندما نفى الحد تعرف شنو فا؟ نفل حد الذي يفهمه العباد. توشتفهم الحد شيء محدود يعني محدود. نفل حد الذي يفهمه العباد. وعندما أثبت الحد أثبت الحد اللي يرد على الجهمية الذين كانوا ينفون أن الله بائٍ من خلقه مصيبة لكم ما تقولش هكذا الله من خلقه وكان ما تقولش هكذا الله من خلقه نصير بالحلول أن الله في خلقه والله ليس في خلقه الله من خلقه فوم بمعنى منفصل فهو قال عندما أثبت الحد لو حد يعلم لا يعلم إلا بمعنى أنه منفصل هذا كلام شيخ الإسلام وهو من أعلى من الناس بمذهب الإمام أحمد رحمه الله وقد أقص عليكم هذه القصة وجدتها في سير أعلى النبلاء في الجزء السادس عشر صفحة سبعة وتسعين وستشوفوا وين وصل الأمر عجيب هذه القصة قال الذهبي قال أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله سمعت يحيى بن عمار الواعظ يحيى بن عمار واعظ إن شاء الله وعده وقد سألته عن ابن حبان قلت الوشرة ابن حبان كيف هو قال شو الجواب تعال داشكون بعمار الواعد نحن اخرجناه من سجستان نحن اخرجناه من سجستان وردناه كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين لماذا قدم علينا فانكر الحد لله فأنكر الحد لله فأخرجناه إذن صارت المسألة هذه شو؟ هذه صارت المسألة أثارت ضجة وأثارت جدلا حتى صار الإنسان يطرد من أجلها من سجستان صار يوالى عليها ويعادى عليها مشكلة قال الذهبي قلت ذهبي قال دخل هناش قم أحملهاش إنكاركم عليه بدعة أيضا إنكاركم عليه بدعة أيضا والخوض في ذلك مما لم يأذن به الله ولا أتنص بإثبات ذلك ولا بنفيه ومن حسن إسلام المرء تركه ملعنه شو هي قاعدتهم من حسن إسلام المرء تركه ملعنه وتعالى الله عز وجل أن يحد أو يوصف إلا بما وصف بنفسه أو علمه رسله بالمعنى الذي أراد بلا مثل ولا كيف ليس كمثل شيء وهو السميع البصر إذا تلاع الأين مكمن الخطأ أنه اعتقدوا شيئا ولا ثبت عن الإمام أحمد قاله الإمام أحمد يوم بعد كي قاله الإمام أحمد أنا عقيدة أن من كتاب والسنة وما أجمع عليه السلف والإمام أحمد ليس كتاب ولا سنة ولا مما أجمع عليه. لماذا تعتقد أصلا هذا ثم لماذا تولي وتعد هل يمكن لو ثبت عن إمام أحمد أنه أثبت الحد هل يمكن أن نقول عنه مبتدع نقول لا هو في الأصل ماشي على هذا الأصل استدل بالكتاب والسنة وما أجمع هنا لا ندري كيف لم يستحضر هذا الأصل مثال آخر على ذلك ما ذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات ذكر صفة وهي صفة الصعود صفة صوت علاش استدلالا بدليل اللزوم ما دام ينزل اذا فساط انسان لو اعتقد مذهب ابي علا هل يكون اصاب لا لماذا لانه اخذ معتقدا من غير كتاب الله من غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقيت قواعد متفرع عن هذا الاصل وهي الاحتجاج بالقراءة الشاذة الاحتجاج بالقراءة الشاذة في العقيدة لابد نفهم من هو ومن هو اثبات صفة العزم لله صفة العزم لله تقول جزء تقول عزم الله وحسن يقول من اين لك هذا قرأ بعضهم فاذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله هذه قراءة جابر بن زيد وابن نهيك كما ذكر ذلك ابن خالوي في مختصر شواذ القرآن والنحاس في معاني القرآن وابن عطية في المحرر الوجيز وغيرهم من أئمة القراءات عادي لماذا لأن العقيدة تأخذ من كتاب الله للزوجه بقراءته كلها بقراءتها الصحيحه منها والشدة مفهوم ويؤيد هذا قول ام سلمة في صحيح مسلم ماذا قالت تعرفوا لما مات أبو سلمة حبت تقول الدعاء اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي فهي منها تيجي تحقولها قالت ومن خير من أبي سلمة قالت ثم عزم الله لي فقلت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم الله لي والإمام مسلم في مقدمة صحيح قال عزم الله لي ابن تيمي استدل بالآية قراءة جابر بن زين استدل بحديث أم سلام وبفعل الإمام مسلم في مقدمة صحيح علاش قالك يشير إلى أن السلف إلى أن علماءنا القدماء استعملوها تجدون استدلاله هذا في مجموع الفتاوى وكذلك طبعا يمكن ترجع لمجموعة الفتاوى حيث استدل قلت بالآية الأصل بالسنة من وطبعا الظاهر نأخذه به زيد بفعل إمام مسلم ألا استدل بفعل إمام مسلم يدل لك على أن العلماء مشوا على هذا ولكي لا نطيل خالف هذا الأصل بعضهم فتارك باق اللاني رحمه الله باق اللاني وأبو يعلى من جهة لا يخ لا يثبتون هذا ويرضون قلوك لا لا نثبت صفة العزم ولا يجوز وصف الله عزوجب العزم بالعزم في شرح صحيح مسلم في حديث أم سلمة أوله تأويلات بعيدة كل البعد عن الصواب لذلك تبنى العقيدة على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الله والسلام وما أجمع عليه السلف صالح من فروع من قواعد تبنى على الأصل أنه لا تؤخذ العقيدة إلا عن المصادر الثلاث المعصومة زد من القواعد المقررة الاستأخذ بقواعد بالقراءة الشاذة ثم نأتي على الاخذ باحاديث في العقيدة هذا ان شاء الله لاحقا نكتفي بهذا وسبحانك الله وحمدك اشهد ان لا الى الانت اصطافرك واتوب اليك السلام عليكم.